واما من جاءك يسعى وهو يخشى فانت عنه تنهى كلا انها تذكره فمن شاء ذكره في صحف مكرمه مرفوعه مطهره بايدي سفره كرام برره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 فلينظر ا ل إ ن س ا ن إ ل ى طعامه إ ن ا صببنا الماء صبا ثم شققنا ا ل أ ر ض شقا ف أ ن ب ت ن ا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا و ف ا ك ه ة و أ ب ا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 وجوه يومئذ م س ف ر ة ض ا ح ك ة م س ت ب ش ر ة ووجوه يومئذ عليها غ ب ر ة ترهقها قتره أ و ل ئ ك هم ا ل ك ف ر ة ا ل ف ج ر ة